الله لا إله إلا هو لا جمع لكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين في أتين من الله أركسهم بما كسسو أتريدون تهدو من أضل الله وَمَن يُذِلَّ اللَّهُ فَلَا مَن تَذِلُّ لَهُ وَمَن يَعِزَّ فَلَا مَن يَذِلُّ تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَاقْتُلُوهُمْ وَقُتِلُوا حَيْثُ وَجَدْتُمُ وَلَا تَتَّخِذُوا من ولا نصيرا إلا الذين يصمون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم ولو شاء فَلَقَطُوهُ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يَقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَهُمُ لَكُم عَلَيْهِمْ سُدَيْنًا سَتَجِدُونَ لَا قَرِينًا يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُ قَوْمُهُمْ كُلَّ مَا فتن في فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتهم وأولئكم جعلنا لكم علي